يا ابني يا ابني يا ابني ارحام لا تألمني لا تألم هلا بك هلا حبيبي يا ابني ارحام ما شاء الله لا تألمني حزن الوالد حزني الوالد يا انوح انوح انوح من بعدك يا الا قلب الحسين حزني الوالد يا من بعدك يا الا انا الانوانو يا أبي ألقي عن قلبي حزنة أشعل قلبي شمعة والملتاقة في الجنة أحمل سيف المرتضة اطفئ لهيب الفتنه والبذل منا عاده والبذل منا عاده والقتل فينا سنه ايه لاله يا لادي ترحمني دي وعال فقدك اتحساه مين بعدك الاك يا ابني يا ابني يا بني لا تيل على هذي الراحة واسي قلب الحسين يبنير ما شاء الله لا تيل حزن الوالد حزن الوالد يا ابا الشهداء من بعدك تعرفون الم قلب الحسين حزن الوالد ما الله امين بعدك اي عاش بي هل مصطفى اي عاش بي هل هاكذا اي هل هاكذا تحسبوها جنب سريعان علي احسبت حثقات الآسى يا ولادي في حزني اي وايو ظهر ليتورا اين ما تمضي عني حينه ما عني شايفتك يا ابني اطهد بديرني اشوفك يا ابني اب بعدك ترني وبيشانت بكا من بعدك يا الاه يبني ابني يا ابني لا تالمني لا تالمني يا ابني إير رحم الله قلوبكم الى تي قلب حزن الوالد حزن الوالد يكبار من بعدك يا قلب صيح صيح واسيه واشيح حزن الوالد يكبار اه من بالرغم من أحزانه بالرغم من أحزانه وثكلة الأولادي أعطاه إذن الدم يسقي تراب الوادي وراح فيه كرن جمال الهادي يا مفرداً تحطوه جحفيل الاعادي جحفيل الاعادي وظلينا خير له مد معي الا هو بالينا غير له ومد معي الا تدريني قد من بعدك يا يبني يبني يبني ارحمني لا تيقل أل الصدور هالصدور ان شاء الله يبني ارحم صوت صوت حبيبي واسي الشباب لا حزن الوالد حزن الوالد على راحة لا تسرع من بعدك يا الأكبر حزن الوالد حزن الوالد من بعدك يا الأكبر قلب القابل حاني هنا قلب القابل حاني هنا يا دقوبة اني من وجهي تنظرون للميداني اذا بي يفترع عن خوفا عا اشجاني فقد اتاهم الله يخشع الاقراني فقد اتى هو ما الله يخشع الاقراني جابه الجائزه يا فاء يا ب ا ا ل ج ا ئ ز ي ا ب ا ي ج ل ل و ا يا بني يا بني ارحمني حزن الوالد حزن الوالد يكبر من بعدك يال حزن الوالد حزن الوالد ام وعدا منه ظميان يسقيك يا ابني حيدار قد جفا ثغري بالظمى والماء ماء الكوثر وعدا والثون يا عيني موت احمر وخرا والخايل فيك تروح تتركني ابويا ادركني واحدة تتركني نادى العثم قدار من بعدك يا الاهبا يا بني يا بني ارحام لا تجلمني لا حزن الوالد حزني الوالد يكبر مين بعدك الاه حزن الوالد حزني الوالد من بعدك من يا رمحني يا الله وسره محني يا الله لهفي على المقطاع ايه لهفي على المقطاع ووحده هذا البلاء على البلاء الى الحوزين مصر وامتداع ذا طوله وامتداع ذا ترجع وحق قال هذا الموصبي اجزا هذا الموصبي اجزا ارحام اللي ما ترد عليه ارحام اللي ما ترد عليه في عمري شاة صبار بعدك يا الاهبار يا ابني يا ابني ارحام يا ابني حزن الوالد حزن الوالد يكبر من بعدك ماشاء الله حزن الواله من بعدك رح هنا انت تهو هنا انت تهو من خدريها مذهوله اي من خدريها مذهوله تشغلوا عن خاطبي وهي بيه مشغوله وهي بيه مشغوله هنا انت وزينب من خدريها ماذه لا عن خاطبي اي وهيبي مشغولا اي وعليها وما ضاع اي سيواس الحسين ايوا عليهم بعد بعد حبيبي ايوا عليهم ما وا قلب الحسين همها قلب الحسين همها وعينها أمولة رجعي يا زينب بطلعي تجعي أتعب رجعي يا زينب بطلعي تجعي أتعب يجرح الخدر اکبان مم بعدك يا الاه يا بني يا بني ارمني الى تي يا بني يا بني ارمني لا حزن الوالد حزن الوالد من بعدك من بعدك